الدرس الثالث، المسؤوليات الاجتماعية واحد، استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها، كما في المثال مخيم اللاجئين دار الأيتام دار العجزة حديقة عامة